لا إله إلا الله فعال لما يريد لا إله إلا الله المرجو لكشف كل كرب شديد الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الرزاق ذو القوة المتين وأشهد أن نبينا وسيدنا محمدا عبده ورسوله الصادق الوعد الأمين اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد أيها الناس إنكم شكوتم إلى ربكم جذب دياركم واستئخار المطر عن إبان زمانه عنكم وقد أمركم الله تبارك وتعالى بدعائه ووعدكم الاستجابة على الدعاء فقال تبارك وتعالى ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين وقال تبارك وتعالى وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون أيها الناس إن كل مخلوق مفتقر إلى ربه تبارك وتعالى يعطيه مصالحة ويدفع عنه ما يضره ويعطيه, ويعطيه تبارك وتعالى ما فيه الخير له ويمده ويعينه وإن ربنا تبارك وتعالى قائم على كل نفس بما كسبت هو الخلاق وهو الرزاق ذو القوة المتين وقد خلقنا الله عز وجل لعبادته فقال عز وجل وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون وانه تبارك وتعالى تكفل بارزاقنا وتكفل برزق كل مخلوق وما من دابه في الارض الا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها كل في كتاب مبين وان الله تبارك وتعالى امركم باوامر ونهاكم عن نواهي فكونوا عند أمر الله قوموا به يا عباد الله واجتنبوا نهي الله عز وجل فإنه لا يتقرب أحد إلى الله إلا بأمره بامتثاله والاجتناب عن نهيه فإنه عز وجل غني عنكم لا تنفعه طاعة الطائعين ولا تضره معصية العاصين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 ما من وانه ما من مصيبه وما من نازله وما من شده الا بسبب الذنوب وانه ما من خير في الدنيا والاخره الا بسبب الطاعات قال الله تبارك وتعالى وما اصابكم من مصيبه فبما كسبت ايديكم ويعفو عن كثير وقال تبارك وتعالى ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون فأنتم فقراء إلى الله أيها الناس قال تبارك وتعالى يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد إن يشأ يذبكم وياتي بخلق جديد وما ذلك على الله بعزيز فيا عباد الله ارغبوا إلى الله فيما ينفعكم وما يصلح أحوالكم في الدنيا والآخرة فإن بيد الله ملكوت كل شيء وإنه على كل شيء قدير وإن من أسباب وإن من أسباب نزول الغيث إن من أسبابه التوبة إلى الله تبارك وتعالى التوبة إلى الله عز وجل والخروج من المظالم والرغبة فيما عند الله عز وجل فإنه ما رغب أحد إلى الله وظن به خيرا إلا وآتاه الله عز وجل ما أمل واستجاب الله دعاءه فمن استجاب لله استجاب الله له فيا أيها الناس أيها الناس اسألوا الله حوائجكم في الدنيا والآخرة فإن أقل نعمة وليس وليس من نعم الله صغير وليس من نعم الله قليل إن أقلني من نعمة إذا لم يهيئ الله اسبابها وييسرها إلى العباد ويسوق ويسوقها إليهم فإنهم لا يستطيعون أن يأتوا بشيء من ذلك ولا أن أن يجلبوا لأنفسهم خيرا.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 ولا بقاء لمخلوق في هذه الدنيا إلا بوجود هذا الماء وهذا الماء وهذا الغيث الذي يُزِله الله عز وجل لا يقدر عليه إلا رب العالمين فالعباد مفتقرون إلى الله بكل شيء مفتقرون إلى الله بأصل خلقتهم مفتقرون إلى الله تبارك وتعالى في منافعهم وفي, أس وفي بقاء اسباب حياتهم وفي النعم التي يسوقها الله, يسوقه الله اليهم وفي دفع النقم فيا عباد الله اروا الله من انفسكم خيرا فان, فإن أسباب, العقوبة اسباب العقوبه قد انعقدت ولا يدفع الله عز وجل العقوبات لا يدفعها الا بالتوبه الى الله عز وجل وقد مدح الله تبارك وتعالى المتضرعين ومدح السائلين الذين يسألونه فإن الله تبارك وتعالى يحب من عباده أن يسألوه ويغضب على العباد إذا لم يسألوه وإن المعاصي عباد الله سبب كل شؤم وسبب كل ضر وسبب كل مصيبة ونازلة والله تبارك وتعالى ذم الذين تنزل بهم المصائب والشدائد ثم لا يتضرعون إلى الله قال تبارك وتعالى ولقد أخذناهم بالعذاب فما استكانوا لربهم وما يتضرعون فأحدثوا يا عباد الله أحدثوا, أحدثوا للمعاصي أحدثوا لها توبة فإن التوبة من أحب الأعمال إلى الله عز وجل وان ربكم تبارك وتعالى قد انعم عليكم بنعم لا تعد ولا تحصى قال عز وجل وان تعدوا نعمه الله لا تحصوها ان الله لغفور رحيم فتفكروا في نعم الله واسالوا انفسكم هل قمتم بشكر نعم الله عليكم فان قمتم بذلك فسيزيدكم الله عز وجل ومن أعرض عن شكر نعم الله فإن الله تبارك وتعالى لا يخفى عليه أمره وسيعذبه في الدنيا والآخرة قال تبارك وتعالى وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد وفي الحديث وفي الحديث لولا لولا شيوخ ركع وبهائم رتع وأطفال الرضع لصب, عليكم الع... لصب الله عليكم العذاب فيا ايها الناس إن الله تبارك وتعالى خلق الإنسان وخلقه معرضا للخطيئة ومعرضاً... ومعرضا للغفلة ومعرضا للنسيان ولكن الله أمره بالتوبة وأمره أن يستكثر من الحسنات فإن الحسنات يذهبن السيئات وفي الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في صحيح مسلم والذي نفسي بيده لو لم تذنبوا لذهب الله تعالى بكم ولجاء بقوم يستغفرون الله فيغفر لهم وفي الاثر إني والإنس في نبا عظيم أخلو إن قال الله تعالى في الأثر إني والإنس في نبأ عظيم أخلقوا ويعبد غيري وارزق ويشكر سواي خير إليهم نازل وشرهم إلي صاعد فأي يا أيها الناس عددوا نعم الله وتذكروا نعم الله عليكم وليستحي المسلم من ربه لا يراه على المعصية وتوبوا إلى الله تبارك وتعالى وعلموا إن أن من أعظم الأسباب لنزول الغيث هو أداء الزكاة هو أداء الزكاة والإحسان إلى الفقراء والمحتاجين وكثرة الاستغفار فاستغفروا الله تبارك وتعالى فقد قال الله تبارك وتعالى عن نوح عليه الصلاة والسلام فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا فاستغفروا الله تبارك وتعالى كثيرا واعلموا بأنكم, بأنكم في هذه الدنيا لآجال محدودة تنقلون بعدها إلى الله وسيقدم العبد على عمله إن خيرا فخير وإن شرا فشر فتوبوا إلى الله أيها المسلمون توبوا إلى الله عز وجل واحذروا الشيطان فانه يدعو الى كل شر ويدعو الى كل معصيه وانه ينهى عن كل طاعة ويثبط عنها فكونوا مع الله عز وجل يكن الله لكم والله تبارك وتعالى اصدق القائلين ومن اوفى ومن أوفى بعهده من الله لا اصدق من الله ولا أوفى من الله عز وجل فمن أقبل عليه بقلبه فإن الله تبارك وتعالى يقبل عليه بكل خير اللهم إنا نستغفرك اللهم إنا نستغفرك ونتوب اليك اللهم اغفر لنا ذنوبنا اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما اعلنا وما انت أعلم به منا يا رب العالمين اللهم أصلح أحوالنا وأحوال المسلمين اللهم احفظ المسلمين يا رب العالمين في كل مكان يا أرحم الراحمين اللهم تب علينا وعلى المسلمين اللهم أنت الله لا إله إلا أنت ربنا ورب كل شيء أنت رب العالمين وإليك المصير لا يأتي بالخيرات إلا أنت ولا يدفع السيئات إلا أنت ولا يغفر الذنوب إلا أنت فاغفر لنا يا أرحم الراحمين اللهم لا تردنا خائبين اللهم لا تردنا خائبين ولا تجعلنا خلطين يا رب العالمين من رحمتك اللهم أغثنا اللهم أغثنا اللهم أغثنا اللهم, أغثنا اللهم, أغثنا اللهم إنا نسألك هذا الجلال والإكرام يا أرحم الراحمين يا رحمن الدنيا والآخرة أنت على كل شيء قدير رؤوف رحيم اللهم اغثنا غيثا مغيثا هنيئا مريئا نافعا غير ضار يا رب العالمين اللهم احي بلادك اللهم احي بلادك اللهم اسق بهائمك اللهم اسق خلقك يا رب العالمين فانه لا غنى بنا عنك وعن رحمتك يا ارحم الراحمين اللهم غيثا نافعا اللهم غيثا عاجلا غير اجل اللهم نافعا غير ضار اللهم سقيا رحمة لا سقيا عذاب ولا هدم ولا بلاء ولا غرق اللهم أغثنا يا رب العالمين غيثا تمتع به البلاد والعباد إنك على كل شيء قدير مددنا, مددنا إليك أيدينا واتجهت إليك قلوبنا فلا تردنا يا رب العالمين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 اللح في الدعاء على ربكم فإنه يحب أد... فإنه يحب السائلين ويحب الحاح الملحين فإنه غني حميد كريم سريع الاستجابة لا إله إلا هو سميع الدعاء وأقلب لباسكم تأثيا برسول الله صلى الله عليه وسلم